انني تاملت الورى ما ينشدون غير الهناء غايتهم هل يطلبون انني تاملت الورى ما ينشدون غير الهناء غايته هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون اين السبيل هل تراهم يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون امتسامات الفقير لها شؤون تأتيك من قلب تجرع كل هون تبدو كزهر وسط شواك السنون تبدو كفاجر قد طوى الليل الخؤون إن ابتسامات الفقير لها شؤون تأتيك من قلب تجرع كلهون تبدوك زهر وسط شواك السنون تبدوك فاجر قَدْ طَوَى اللَّيْلَ الْخَؤُونَ جَرَّبْتُهَا وَعَشِقْتُهَا مَنْ ذَاقَهَا عَرَفَا السَّعَادَةَ مَا تَكُونَ